سلام الله ما أحلى نشيد الطور إذ صلى بطوس خبة الجهود ببابه همنا يجلى ببابه همنا يجلى تجلى النور في طور يطوف الكون من نور سراجا من ضياسر مهد كمصباح هدن أضحى كمصباح هدن أضحى يا ابو محمد سكن دلالي قيد الالي اي دلالي من الصغر عشقك شلت يا الغالي اوله يا الغالي اوله يا الغالي شوقك بنيت شوف تغاملي يا امالي, آمالي, مولاي آمالي مولاي يا اغلى من روحي تضل يا والي Hitsmenaya, Hani dil Jan, jo jahwie أنادي وأرفع النجوة كريم الكب إذ يرجى يسر قلب سائله له دعوات إذ تتلى له دعوات إذ تتلى قصدت بابه فرج يقينا عندما أدعو يجيب دعوة الداحي مراد عنده يقضى مرادي عنده يقضى يا القلب يلهو ينادي باسمك اي باسمك اي باسمك احنا بابك وقف ويكلمك ويكلمك ويكلمك بايدك انت العاشق وحش مك وحش مك وحش مك وانت طبيبه والدواء سميت قولا بس يماك بس يماك وجودك قد عنايا عامل الجنان وجودك قد عنايا قام من حبيب القلب والمولى طبيب العمي والمرض شفيعا من سعى قبرا وفي الحشر لنا البشرا وفي الحشر لنا البشرا فشوقي وفي دياي يا مولى يلوذ حاجه تقضي امولى يا عاطفا عطاءا ترض بالفيض عطاءا ترض بالفيض يا طب الحوايج الرضي يسمونك هيسمونك هيسمونك راعي يمك يندبونك يندبونك يندبونك ما تردن اخوة قلب يدرونك يدرونك يدرونك الفاس وينفظ القلب نادونك ينادونك ينادونك خدارك اقبالنا يا فامل الجنة خدارك اقبالنا يا فامل الجنة الشاعر الأديب حسن هادي الكاظمي